بسم الله الرحمن الرحيم ويلٌ لكل همزة اللمزة الذي جمع مالاً وعدده يحسب أن له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة